بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الإنسان من مطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَانًا وَسَعِيرًا إن الْأَبْرَارَ يشربون من كَأْسٍ كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويقف عليهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثم رَأَيْتَ نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضرا وإستبرق وحلوا أساور من فِضَّةٍ وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك الْقُرْآنَ تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أَوْ كفورا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 ثقيلة نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكر فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إِنَّ الله كان عليما حكيما يُدْخِلُ من يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا